ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس وقوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الآية الآية الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه ترجمة عقدها المصنف الإمام محمد بن عدوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن بعنوان باب ما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه ومعناه أي ما جاء في ذنب ذلك والتحذير منه وذلك أن القرآن الكريم كتاب ائتلاف وليس كتاب اختلاف فالله سبحانه وتعالى أنزله على عباده ليأتلفوا ولتجتمع قلوبهم على ما جاء فيه من عقائد صحيحة وأحكام عظيمة وأداب فاضلة فهو كتاب ائتلاف واجتماع وتآخ وتحاد وتواد وتعاون على البر والتقوى ولا يجوز أن يكون التعامل مع القرآن بنقيض ما أنزل لأجله فهو أنزل لتأتلف القلوب وتجتمع على عقائده الصحيحة وعباداته الكاملة وآدابه الفاضلة أما أن يكون حال من أنزل عليهم اختلاف في الكتاب فهذا لا يجوز بل جاء فيه الذنب والوعيد ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب ما جاء فيه الاختلاف في القرآن في الاختلاف في القرآن أي أن يكون أهل القرآن والمنزل عليهم مختلفين فيه مختلفين فيه سواء في الألفاظ أو في المعاني في الألفاظ بأن يثبت أحدهم لفظاً أو حرفاً أو كلمةً والآخر ينفي ويختصمون في ذلك ويختلفون ويتشاحنون ويتباغضون ويتعادون أو كذلك في المعاني بأن يثبت أحدهما معنا والآخر يثبت نقيضة ويختلفون في القرآن إما في ألفاظه أو في معانيه أو فيهما معاً والذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عبادة جاه هذا الكتاب العظيم أن يجتمعوا على ما جاء فيه من معاني عظيمة وذلالات قويمة وهدايات مباركة وأن يعتصموا بهذا الكتاب كما قال الله جل وعلا وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشريعة جاءت بذم التفرق والاختلاف والثناء على الاجتماع والائتلاف والاجتماع والائتلاف رحمة والفرقة والاختلاف شر وعذاب وكلما كان الناس أو أهل الإيمان أعظم تمسكا بالقرآن وهداياته وإتلافا على حكمه وإرشاداته كان ذلك أكمل في تحقق سعادتهم وفلاحهم في دنياهم وأخراهم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه أو معناه في لفظه أو معناه أورد أولا في تقرير ذلك وبيانه آيتين من القرآن الكريم كلاهما في ذنب الاختلاف في الكتاب والتحذير من ذلك الأولى قول الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين قال جل وعلا قبلها ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أي أن الله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء وجل وعلا لا يعجزه شيء فلو شاء لجعلهم أمة واحدة أي على الهداية والاستقامة والدين كما قال في آية أخرى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأمن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فالله سبحانه وتعالى قادر ولا يعجزه شيء ان يجعل الناس كلهم على الهداية وعلى الاستقامه وعلى الديانه قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة امه واحده ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين وهذا الاختلاف قدره الله سبحانه وتعالى على الناس كونا وقدرا وقضى بذلك ولا يكون في ملك الله إلا ما قضاه وقدره جل وعلا فالناس لا يزالون مختلفين هذه حالهم مع مر الأيام ومرور السنين والأعوام الناس على هذه الحال لا يزالون مختلفين اهل حق وأهل باطل أهل كفر وأهل إيمان أهل ضلال وأهل هداية لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك إلا من رحب ربك فسلمهم من ذلك ونجاهم ووفقهم للزوم الهداية والإتلاف والاجتماع على الحق وعلى كتاب الله المنزل إلا من رحم ربك وهذا فيه تنبيه أن من وفق للهداية والاستقامة فهذه رحمة من الله به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 فإذا قوله إلا من رحم ربك فيه التنبيه إلى أن من هدي إلى صراط المستقيم فإنما نال هذه الهداية برحمة من الله ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد الجنة بعمل قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أكمل الحديث إلا أن يتغمدني الله برحمته فالأمر عائد إلى رحمة الله اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين اللهم تغمدنا برحمتك أجمعين يا أرحم الراحمين قال إلا من رحم ربك قال ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم أي لهذه الحالة التي هم عليها من كون فريقا منهم أهل هداية واستقامة وطاعة وعبادة وآخرون على خلاف ذلك أهل ضلال وانحراف وزير فالله تبارك وتعالى لذلك خلقهم وتمت كلمة ربك وتمت كلمة ربك والمراد بالكلمة هنا أي الكونية القدرية لأن الكلمة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى في النصوص تارة مرادا بها الكونية القدرية كما هنا وتارة يراد بها الكلمة الشرعية الدينية الكلمة الشرعية الدينية فقول وتمت كلمة ربك أي كونا وقدرا فيما قدره وقضاه سبحانه وتعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس يجمعين وهذا واحد وعد من الله سبحانه وتعالى لجهنم أن يملأها من الجنة والناس مع أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد أي مهما ألقي فيها مهما ألقي فيها من الجنة والناس تطلب الزيادة وهذا من أعظم ما يكون في بيان ساعة جهنم ولهذا يذكر أن شخصا اجتمع بجماعة من الأدباء وقال لهم جهنم كما تعلمون واسعة ساعة لا حد لها لا يعلم بساعتها إلا الله سبحانه وتعالى فأعطوني من مقدرتكم الأدبية عبارة تدل على ساعة جهنم فأخذ كل يأتي بعبارات ويركب كلمات يبين من خلالها ساعة جهنم فلما انتهوا قرأ عليهم الآية يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد لا أعظم من هذا في بيان ساعة جهنم لا أعظم من هذا بيانا لساعة جهنم لأن مهما يلقى فيها تطلب الزيادة ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يزال يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال يرقي في جهنم وتقول هل من مزيد؟ لا يزال يرقي في جهنم وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة عليها قدمه حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي حسبي حسبي يكفيني يكفيني لأن مهما ألقي فيها تطلب الزيادة من ساعتها مهما ألقي فيها تطلب الزيادة وتستوعب أكثر وأكثر قال حتى يضع رب العزة عليها قدمه والحديث على ظاهره كما يقاعدت أهل السنة القويمة المباركة في ثام النصوص ليس على طريقة أهل الباطل تحريفا وصرفا للنصوص عن معانيها قال حتى يضع رب الإزع عليها قدمه وإذا وضع جل شأنه سبحانه وتعالى عليها قدمه انضم بعضها إلى بعض وانزوى بعضها إلى بعض وقالت قطن قطن أي يكفيني يكفيني حسبي حسبي ثم أورد الإمام رحمه الله تعالى قول الله سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومندرين كان الناس أمة واحدة أي على الهداية كان الناس أمة واحدة أي على الهداية على الإسلام على الاستقامة على الديانة كان الناس أمة واحدة منذ آدم عليه السلام وذريته والناس ماضون أمة واحدة أي على الإسلام والديانة بل جاء عن ابن عباس أنهم مضوا على ذلك عشرة كرون وهم على الديانة ثم اختلفوا ثم اختلفوا حصل الاختلاف والتفرق وبدأت تظهر العقائد الباطلة ولهذا الآية الكريمة هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في البشرية التوحيد الأصل في البشرية التوحيد والشرك طارئ الأصل في البسرية في آدم مذريته هو توحيد الله والسرك طارع على البسرية وكما أنه هو الأصل في البسرية فهو كذلك أي التوحيد أصل في كل واحد من بني آدم فكل واحد من من بني آدم يولد على ماذا؟ على الفطرة التي هي التوحيد التي هي كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى خلقت عبادي حون فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل ترون فيها من جدعا إذا ولدت البهيمة هل ترون فيها أذن مقطوعة أو رجل مقطوعة أو شيء من هذا هل ترون فيها من جدعة إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها تقطعون لها أذن أو تكسر لها رجل أو نحو ذلك وإلا يتولد جمعا فكذلك كل واحد من بني آدم يولد على الفطرة فالفطرة هي الأصل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فقوله جل وعلا كان الناس أمة واحدة كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد وعبادة الله والبعد عن الشرك ثم حصل الاختلاف ثم حصل الاختلاف كما قال جل وعلا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختله أي أن الاختلاف طرع عليهم فيما بعد فلما وجد الاختلاف بعث الله النبيين قال فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين بعث الله النبيين بالبشارة والندارة البشارة بالتوحيد والجنة وثواب الله وإنعامه وإكرامه سبحانه وتعالى والنذارة من الشرك ومن النار ومن سخط الله ومجبات سخطه سبحانه وتعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتاب هنا يأتي موضع الشاهد من سياق الشيخ رحمه الله تعالى للآية وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إذن الكتاب أنزل لماذا؟ ليحسم الخلاف ليقطع دابر الفتنة ليجمع القلوب على الحق والهدى وعلى توحيد الله وإخلاص الدين له لتأتلف النفوس وتجسمع القلوب وتزول الفرقة ويذهب الشحناء والتعادي والبغضاء أنزل لأجل ذلك وأنزل ماهم الكتاب بالحق فهو كتاب حق وهداية ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فهو الحكم وهو الفصل قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى دما لمن كانت هذه حالهم اختلاف في الكتاب اختلاف في الكتاب مع أن الكتاب أنزل للاتلاف ويقول على الحق والهدى الذي أنزل به ثم بيّن السبب سبب اختلافهم في الكتاب قال بغيا بينهم بغيا بينهم ومثل هذه الشرور والتعادي وأساسها البغي والعدوان والتسلق فإذا جاءت مثل هذه المعاني في النفوس وأحب كل أن ينتصر على الآخر وأن يسيئ للآخر قال بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم من الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بأن هداهم لما اختلف فيه الناس وبين جل وعلا أن هدايتهم بإذن الله وتيسير الله وتوفيقه سبحانه وتعالى قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيهم من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم وقد شرع لنا سبع عشرة مرة كل يوم فرضا أن ندعو الله أن يهدينا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة اهدينا الصراط المستقيم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 المأثور عنه عليه الصلاة والسلام مستفادا من هذا البيان البين في قول الله تبارك وتعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم يا إخوان عندما نقف على هذه المعاني ويتفكر كل واحد مننا في نفسه وما الذي يمنع ما الذي يمنع كل واحد مننا أن يحاصب نفسه وأن ينظر في حياته ونشأته والمدرسة التي أيضا نشأ عليها لأن بعض الناس يبتلى أحيانا في مجتمعه بنشأة تكون مفارقة الكتاب مخالفة للكتاب مصادمة للكتاب حتى في, في الاعتقاد الأصل الذي أنزل الكتاب لاجله ينشأ بعض الناس على أمور مصادمة الكتاب. أليس يوجد في من يقرأ القرآن يقرأ القرآن الكريم ويقرأ آياته ثم إذا أراد أن يدعو يتوجه إلى غير الله يا أخوان ليس موجود إذا أراد أن يدعو يتوجه إلى غير قال ما يا فلان وربما قبلها بقليل قرأ في القرآن الكريم ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيام يقر ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وإذا أراد أن يدعو مد يديه وقال مدد يا فلان أدركني يا فلان بل, بل بعضهم يقول إن لم تدركني من الذي يدركني وآخر يقول ما من ألوذ به السواك يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام هذه أشياء موجودة إذا نظرت أيضا في العقائط الدينية وصول الإيمان تجد بعض الناس ابتلي بأن نشأ على مدارس فكرية توصله إلى عقائد خاطئة مخالفة للكتاب ومخالفة لما أنزل الكتاب لأجله هذا له نظائر كثيرة جدا في الحياة العملية الواقع العملي لكثير من الناس وإذ كان الأمر كذلك أليس من المتأكد والمتعين أن نفزع جميعا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يهدينا لمختلف ذي من الحق بإذنه أو أننا نشح على أنفسنا بالدعاء ونبخل على أنفسنا بالدعاء بعضهم ربما يخاف أن يدعو فتتغير عقيدتها التي نشأ عليها وهي عقيدة باطلة فيحرم نفسها حتى من الدعاء هذه مصيبة إذن ما دام الأمر كذلك وأبخل الناس من يبخل بالدعاء ما ماذا الأمر كذلك يفزع الإنسان صادق مع الله ملتج إلى الله بصدق ويتحرى ثلث الليل الآخر كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام ويدعو بهذه الدعوة لماذا يا أخوان لا نحفظ هذا الدعاء اللهم رب جبريل وميكائيل وإسراثيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم لماذا لا نحفظ هذا الدعاء ولماذا لا نحافظ عليه مثل ما كان يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام ولماذا لا نتحرث لث الليل الآخر نفزع إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة المباركة وأيضا نصدق مع الله في الدعاء ونحن نعلم أن ربنا جل في علاه يقول ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذاتها كم هي نعمة عظيمة ومن كبيرة أن يسوق الله لك الهداية ويشرح صدرك الهداية ويبصرك بالتوحيد ويهديك للسنة ويخلصك من أوضار الشرك والبدع والضلالات كم هي نعمة عظيمة إذا وفق العبد لذلك ولهذا هذه الدعوة العظيمة ونحن مرة معنا قول الله تعالى فهدى الله الذين آمنوا فهدى الله الهداء بيد الله سبحانه فهدى الله الذين آمنوا اختلفوا فيهم الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صلاة المستخدم إذن الدعاء مهم للغاية مهم للغاية جدا أن يفزع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ثم بعد الدعاء يتبع الدعاء ببذل السبب إذا كان الإنسان نشع على عقيدة فيها خلل وسمع دعاة الحق ودعاة السنة ودعاة التوحيد ينبهونه لماذا يصر على البقاء على تلك العقيدة لماذا يصر على البقاء تلك العقيدة ويسمع الآيات والحجج البينات التي تبين بطلان هذا الشيء الذي نشأ عليه أو أنه رضي لنفسه ما رضيه الأول لأنفسهم عندما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون هل رضي نفسه ذلك ويرد الحق فقط لكونه نشأ عليه أو كان وجد الآباء والأجداد عليه ما الذي يمنع أن يكون الآباء والأجداد في خطأ وإذا كانوا مثلا لم يتهيأ لهم من يبين لهم أن تتهيأ لك من يبين لك فما عذرك عند الله سبحانه وتعالى فإذا عندنا أمران أؤكد عليهما عليهم أمران عظيمان الدعاء الصادق تدعو الله وأنت صادق في دعوتك وخاصة بهذه الدعوة في سورة الفاتحة ومن الناس من يقاوها ولا يستشعر أنها دعاء ولهذا كان من وصايا الإمام المجدد رحمه الله محمد عدوهاب يقول ينبغي أن ينبه عوام المسلمين إلى أن قوله في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم دعاء أن بعضهم يقراه ولا يستشعر أنه يدعو الله سبحانه وتعالى فنعتني بهذه الدعوة ونعتني بالدعوة التي كان يدعو بها نبينا عليه الصلاة والسلام في ثلث الليل الآخر ونجاهد أنفسنا على التبصر بالحق والاقتراب, والاقتراب من أهله والاقتراب من الكتب التي تبين الحق ونحذر من الطرائق الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان نعم. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا يقرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة فقال كلاكما محسن فلا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا اقرأ الحديث الذي بعده وفيه أيضا عن ابن عمر قال هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم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 ألم يقل الله كذا وكذا وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج كأنما فقع في وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض إنما ظلت الأمم قبلكم في مثل هذا إنكم لستم مماها هنا في شيء انظروا إلى الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه وفي رواية خرج وهم يتنازعون في القدر وكذا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وفيه خرج ونحن في القدر وقال حسن أورد الإمام رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان ما بوب له وهو قوله رحمه الله باب ما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه ومعنى و كما رأينا تتناول التحذير من الاختلاف في اللفظ وتتناول أيضا التحذير من الاختلاف في المعنى ولهذا رحمه الله أورد بعض الاحاديث التي تتناول التحذير من هذا وهذا فالحديث الأول حديث بن مسعود وكذلك حديث الثاني حديث بن عمر في الاختلاف في اللفظ التحذير من الاختلاف في اللفظ والحديث الثالث حديث عمر عمر بن العاص في التحذير من الاختلاف في المعنى في التحذير من الاختلاف في المعنى عمر ولا ابن عمر الشهد موجود حديث عمر بن شعيب عمر بن شعيب فيه عن أبيه عن جده ما فيه لكن عنه لأن الرواية قال وفي المسند عنه عمر شعيب من حديث عمر بن شعيب أيوة. طيب إذن المؤلف رحمه الله تعالى أورد أولا حديثين يتعلقان بالاختلاف في اللفظ تحذير من ذلك كما سيأتي بيانه. والحديث الأخير في التحذير من الاختلاف في المعنى من الاختلاف في المعنى حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود قال سمعت رجلا يقرأ آية يقرأ آية خير آ آ آ آ آ آ قال نعم سمعت رجلا يقرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك أي أنني سمعته يقرأ بآية الخلاف الذي سمعته منك فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة الكراهة هنا منصبة إلى ما بوب المصنف لأجله وهو الاختلاف في ألفاظ القرى وأن ما ينبغي أن يكون اختلاف في الفاظ القرآن الكريم بل ينبغي أن يكون اجتماع وائتلاف وبيّن عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عبادة أنزل على سبعة أحرف وبيّن أهل العلم أن المراد بالسبعة أحرف أي لهجات العرب والسلام لغاتها وأيضا ما يكون مثلا من إبدال حرف بحرف أو كلمة بكلمة بحسب ما تقتضيه اللهجات،, اللهجات العرب ونحن نعلم أن الكلمة الواحدة أو المعنى الواحد يهبر عنه في لهجات العرب بألفاظ مختلفة مثل هلم وتعال وأقبل ونحو ذلك كلها تؤدي إلى معنى واحد فجاء القرآن وانزل القرآن بسبعة أحرف التي هي اللهجات ولهذا تأتي بحسب هذه اللهجات تأتي أحرف في القرآن الكريم وليس قراءة أولئك بتلك الأحرف الراجع إلى اللهجات ونحو ذلك ليس ذلك بطريق التشهي كل يقرأ وإنما بطريق السماع لأن أنزلت على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام سبعة أحرف فليس الأمر عائد للناس كل يقرأ بلهجة حسب التشهي أو حسب الرقبه لا ليس هذا المرات وإنما يقرؤون ما تيسر من مما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا يكون بعضا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بحرف ويكون الآخر سمعه بحرف ويكون كل منهما محسن وفي هذه الحال لا يجوز لهذا أن يخطئ أداك ولا ذاك أن يخطئ أداء الآخر لأن كل منهم محسن هذا يقرأ بحرف سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام والآخر يقرأ بحرف سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لهما كلاكما محسن ما وجه الإحسان قال كلاكما محسن والاحسان لا يكون الا بالاصابه اصابه ما جاعا عليه الصلاه والسلام كذاكما محسن لان ابن مسعود قرى بما سمع من النبي عليه الصلاه والسلام والرجل الاخر ايضا قرأ بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وكل منهما في حدود المنزل قرى في حدود المنزل المسموع من النبي الكريم عليه الصلاه والسلام أيضا مثله الحديث الذي بعده أن ابن عمر رضي الله عنه ما قال هجرت أي ذهبت مبكرا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام في حرص الصحابة على التبكير لحضور مجالس النبي عليه الصلاة والسلام والإفادة من مجالسه فقال هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت أصوات رجلين اختلف في آية اختلف في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب يعرف في وجه الغضب أي يظهر على وجه الغضب لهذا الاختلاف وقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب هذا الحديث الأخير يحتمل أن يكون اختلاف الرجلين في اللفظ ويحتمل أن يكون اختلاف الرجلين في المعنى فيما يتعلق بنزول القرآن على سبعة أحرف جاء في هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أشير إلى بعضها وإلى بعض المعاني المتعلقة بها من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر, عمر بن خطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها أي أخذ عمر لتلك السورة بالتلقي والسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام فكدت أن أعجل عليه يعني قبل أن يكمل القراءة كدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه يعني مسكته برداء مع لبته وشددته فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله لأن ما زال عمر ممسك بلبتي بردائه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرسله آه الرجل أرسله ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ يعني قرأ الرجل الكراءة التي سمعه عمر رضي الله عنه يقرأه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت قال هكذا أنزلت قال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر من قول فقرأوا ما تيسر من أي بالأحرف التي أخذت بالسماء والتلقي عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وروى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فأخذت دخل رجل يصلي وأبي كما قال الذهب في ترجمة في, في, في سير أعلام النبلة سيد القراء والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأهم أبي فكان رضي الله عنه عظيم العناية بالقرآن وضبطه وإثقانه يقول فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه أنكرتها عليه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 فسقط في نفسي من التكذيب سقط في نفسي من التكذيب سقط يعني وقع في نفسي شيء من ذلك سقط في نفسي من التكذيب ولا اذ كنت في الجاهليه يعني وقع في نفسي شيء من التكذيب قال ولا اذ كنت في الجاهليه لما سمع القراءتين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاكما احسن يقول أبي رضي الله عنه فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني الرجل غشاه شيء وظهر عليه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما غشيني ضرب في صدري بيده عليه الصلاة والسلام ضرب في صدري قال ففضت عراقا ففضت عرقا تصبب رضي الله عنه وارضاه عرقا وكأنما انظر الى الله عز وجل فرقا يعني اصابه خوف عظيم رضي الله عنه وارضاه فقال لي يا ابي ارسل الي ان اقرأ القرآن على حرف ان اقرأ القرآن على حرف فرددت اليه انهو على امتي ثلاثة من الله أن يهون فرد إلي الثاني اقرأه على حرفين فرددت إلي أن هون على أمتي فرد إلى الثالثة اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام رواه الإمام مسلم في صحيح ورواه أبو داود في السنن وزاد ليس منها إلا شاف كاف يعني هذه الأحرف التي أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام ليس منها إلا شاف كاف وأهل العلم رحمهم الله تعالى بيّنوا أن المراد بهذه الأحرف أوجه من وجوه التغاير أوجه من أوجه التغير باختلاف اللهجات وباختلاف الابدال وبالتقديم والتأخير ونحو ذلك وكل ذلك تيسيرا للعباد تيسيرا للعباد ورحمة سبحانه وتعالى بهم حينما أنزل القرآن فذلت نفوسهم واجتمعوا عليه وكل ما وقع شيء من هذا الاختلاف بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما كان في زمن عثمان لما كان في زمن عثمان والحديث والخبر رواه الإمام البخاري في كتابه الصحيح عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم إلى على عثمان وكان يغازي أهل الشم في فتح إرمينيا وأدريبيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في الكراعة أفزع حذيفة اختلافهم في الكراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى قال حذيفة رضي الله عنها أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة, أرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك حفصة زوج النبي وبنت عثمان بنت عمر نعم زوج النبي وبنت عمر حفصة بنت عمر رضي الله عنه وأرضاه فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث بن إشان هذا حسب تعبيرنا المعاصر لجنة شكل لجنة رباعية لهذا, لهذا الأمر من قراء الصحابة رضي الله عنهم أرها وجعل عليهم زيد بن ثابت فأمر زيد بن ثابت عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص عبد الرحمن بن حارث بن إشان فنسخوها في المصاحف وخال عثمان للرهط القرسيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم فإنما نزل بلسانهم إذن كان الأمر في بداية الأمر تيسيرا وتسهيلا للناس اختلاف اللهجات فلما ذلت النفوس وقرأ كل وخشي عثمان في زمانه أن يحصل الاختلاف الذي حذر حذيفة من قال اختلاف اليهود نخشى أن يبلغ بهم اختلاف اليهود والنصارى فأخذ اكتب ذلك من عثمان رضي الله عنه أن يجمعهم هذا الجمع وأوصاهم إذا حصل بينهم اختلاف أن يكتبوا بلسان قريش قال فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق أمر أن يحرق ومراده بذلك أن يحسم رضي الله عنه الخلال ولهذا كان المتقرر عند أهل العلم في هذا الباب والمعتمد في القرآن أن يكون موافقاً للمصحف العثماني أن يكون موافقاً للمصحف رسم المصحف العثماني وأيضا موافقا لقواعد اللغة وأن يكون صحيح الإسناد بروات العدل عن مثله إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإذا هذا كله في حسم الاختلاف في الفاظ القرآن وأن يجتمعوا ولا يكون بينهم شحنة أو عداوات أو بغضاء بل يجتمعوا وما قام به عثمان رضي الله عنه وأرضاه بإقرارا من الصحابة وجمع هذه اللجنة المباركة للقيام بذلك ثم وزع هذه المصاحف إلى الآفاق كل ذلك حسم للخلاف وجمع للناس على الفاظ واحدة مكتوبة في ما كتبه أو ما أمر بكتابته رضي الله عنه وأرضاه ثم أورد للمصنف رحمه الله تعالى حديث عمر بن سعيد حديث عمر بن سعيد قال كنا جلوسا, كنا جلوسا بباب النبي كنا جلوسا بباب النبي عليه الصلاه والسلام فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا الم يقل الله وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا اختلفوا والاختلاف هنا راجع الى المعاني كما في الرواية التي أشار إليها رحمه الله تعالى عند الترمذي رواية الترمذي قال خرج وهم يتنازعون في القدر وأيضا الحديث مخرج عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال ونحن نتنازع في القدر في مسألة القدر فخرج عليه علي علي الصلاة والسلام وهم يتنازعون في مسألة القدر وكل يورد من الأدلة ما ينصر به قوله وهم متنازعون مختلفون فسمع ذلك عليه الصلاة والسلام فخرج فك... كأنما فوقع في وجهه... في وجه حب الرمان حب الرمان معروف حب الرمان معروف لو أن شخصا أمسك حب الرمان الأحمر وفقعه في, ش... في وجه شخص فقع حب الرمان في وجه شخص كذلك يكون وجهه حماراً. فمن شدة حمار وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب غضبه عليه الصلاة والسلام وكان لا يغضب إلا لدين الله إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء صلوات الله عليه وسلم عليه فكأنما فوقع في وجه حب الرمى فقال أبي هذا أمرتم أبي هذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض أن تضربوا كتاب الله بعضا وببعض إنما ظلت الأمم قبلكم في مثل هذا أي أن هذا سبب ضلال الأمم الاختلاف في الكتاب إنما ظلت الأمم قبلكم في مثل هذا إنكم لستم مما هنا في شيء إن إنكم لستم في مما هنا في شيء يعني هذا الاختلاف لا ينبغي أن يكون ولا يليق أن يقع ويجب أن تحذروا من والواجب عليكم يقول في بين الواجب قال انظروا إذا الذي أمرتم به فعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا, عنه فانتهوا عنه و جاء عنه عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة تحديدا أنه قال إذا ذكر القدر فأمسكه إذا ذكر القدر فأمسكه لأن القدر سر من أسرار الله سبحانه وتعالى فلا يجوز الاختلاف في القدر والشقاق وإنما يكون الإنسان في حدود الاخبار الواردة والأوامر والنواحي ولهذا نبه العلماء أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكه إذا كان خوض الناس في القدر على وجه الاعتراض مثلا أو على وجه الاختلاف والشقاق أما إذا كان الخوض في القدر في حدود الأدلة أن تقول نعتقد كذا لقوله تعالى كذا فهذا لا شيء فيه كتب العقائد لأئمة السلف رحمهم الله فيها بيان وافي ما يتعلق مسائل القدر بالأدلة فهذا لا نمسك عنه بل هو من الفقه والتدبر والفهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام مثل قول أهل العلم مراتب الإمام بقدر أربعة العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد دليل الأول كذا ودليل الثاني كذا إلى آخر هذا كله مطلوب من العبد ولا يمسك عنه لكن المنهي عنه أن يخوض في القدر على وجه الاعتراض والانتقاد أو يخوض في القدر على وجه الشقاق والاختلاف أو يخوض في القدر على وجه ضرب آيات القرآن بعضها ببعض أو نحو ذلك فهذا كله ينهى عنه ويجب البعد عنه شاهد القول من هذا الحديث ان فيه النهي عن الاختلاف في الكتاب من حيث المعنى والحديث الأول الذي أورده رحمه الله تعالى في النهي عن الاختلاف في الكتاب من حيث اللفظ نعم قال رحمه الله تعالى باب إذا اختلفتم فقوموا في الصحيح عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه ثم عقد رحمه الله هذه الترجمان باب اذا اختلفتم فقوموا الترجمه السابقه في ذم الاختلاف في لفظ المهنه وهذه الترجمه فيما يحسم المجلس لو قدر ان مجسا من المجالس وجد في اختلاف في الالفاظ أو في المعاني ما الذي ينبغي هل نستمر جالسين وهذا ينكر حتى تحتدم الأمور وتتأزم وتقوى وت... العداوة والبغضاء والشنآن فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ما يحسم مثل هذه الأمور قال المصنف باب إذا اختلفتم فقوموا وهذا أخذهم لفظ الحديث الذي أورده رحمه الله هو حديث جندب وهو في صحي البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن أي أكثر من قراءته وتأمله وتدبر معانيه ما اتلفت قلوبكم ما اتلفت قلوبكم يعني إذا, كانت، إذا كان وأنتم مستمرين على هذه القراءة والتأمل القلوب مؤتلفة لكن إذا جئتم إلى مرحلة حصل فيها شقاق وعداء وخصومة ونحو ذلك فما الذي ينبغي أن يفعل قال ما اتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه إذا اختلفتم فقوموا معنا. يعني ينبغي في مثل هذه الحالة أن يتوقف الإنسان لماذا؟ لماذا؟ لأن لو بقي الإنسان مستمرا على الاختلاف هذا يقول وهذا يقول ما الذي يحدث؟ كل سينتصر لقوله وربما البعض تأخذه العزة بالإذن وتتفاقم الأمور وتزيد وتعظم وتبدأ العداوات وتتحقق أمور لا تحمد عقباها لكن إذا أوقفنا الأمر وأوقفنا القراءة وحسمنا الأمر وقمنا من المجلس حتى كل يادى وكل يتبصر وكل يتروى في الأمور فهذا أخير للناس من أن يجلسوا مستمرين في حدام وفي صراع وفي خلاف ويكون بين أيديهم كتاب الله سبحانه وتعالى والقوم إلى جنب الكتاب مختلفين ومتنازعين سبحان الله أليق بأمة الإسلام أن يجلسوا بين أيديهم القرآن ويقوموا منه وبينهم أشد ما تكون من العداوة أليق بأمة القرآن أن يكون بين أيديهم الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى ويجلسوا على القرآن ثم يقومون منه وهم على أشد ما يكونون من عداوة فإذا وصل الناس إلى مثل هذه المرحلة فالحل الحاسم أن يقوموا عنه. قال قوموا عنه والضمير عائد إلى ماذا عن عائد القرآن قال قوموا عنه لماذا لأن, لأن المجلس الذي جلس بهذه الصفة لا يحقق غاية القرآن ولا مقصده فقوموا عنه حتى تأتوا إليه بحالة أخرى وصفة أخرى تأتلف وتجتمع لا يستمر المجلس وبين أيديهم كتاب الله وهم في صراع وفي شحناء وفي عداوات إلى غير ذلك من الأمور التي ما ينبغي أن يكون عليها المسلم مع كتاب الله تبارك وتعالى نعم. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده قال فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وإن عندنا كتاب الله حسبنا وقال بعضهم بلئتوا بكتاب فاختلفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني ولا ينبغي عند نبي تنازع ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المخرج في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه قال في مرضه ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده قال ذلك في مرضه اي مرض الذي مات فيه عليه الصلاه والسلام ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده وكان عليه الصلاه والسلام قال لهم ذلك في اشتداد المرض في اشتداد المرض قال فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع غلبه الوجع وإن عندنا كتاب الله حسبنا وهذا قاله عمر وهو من حكمته ونصحه رضي الله عنه وأرضاه وهو الصحابي الملهم وهو الصحابي الملهم ووافق الوحي مرات كثيرة رضي الله عنه وأرضاه فهو صحابي ملهم وموفق بتوفيق من الله سبحانه وتعالى فقال هذه الكلمة رأفة بالرسول عليه الصلاة والسلام ومراعاة للوضع الذي هو عليه أن غلب المرض واشتد عليه وكتابة كتاب قد يطول كتابة الكتاب والنبي عليه الصلاة والسلام في اشتداد المرض وغلبة الوجع عليه صلى الله عليه وسلم فقال ذلك من باب الرأفة والرحمة بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أيضا يعلم يقينا أن كتاب الله ما فرط فيه من شيء اليوم أكملت لكم دينكم نزلت عليه عليه الصلاة والسلام قبلها هذه القصة قبل هذه الحادثة اليوم أكملت لكم دينكم ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام فمن فقه عمر الدين كامل وأنه في كتاب الله وأن كتاب الله ما فرط فيه من شيء ووضع النبي صلى الله عليه وسلم غلب المرض واشتد عليه الوجع فرأفة ورحمة ونصحا قال حسبنا عندنا كتاب الله حسبنا وقال بعضهم ائتوا عليه الصلاه والسلام كان من راي عمر لا لا لا الامر ذلك مراعاه عليه الصلاه والسلام و بعض الصحابه فاختلفوا فاختلفوا فقال عليه الصلاه والسلام قوموا عني قوموا عني موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه الله لهذا الحديث أن المناسب عند الخلاف أن يقوم الناس أن يقوم آآ آآ الناس حتى يتروه في الأمور لكن ان بقوا جالسين وهم مختلفين ما الذي سيستبر في المجلس؟ إذا بقوا جالسين وهم مختلفين سيستد المزاع والخلاف والخصومة نرى ذلك في كثير من المجالس يكون الخير فيها أن يفضل جالسين وهو الحل المناسب أن ينفض الجالسين لأن يستمر الخلاف يستمر الخلاف إلى أن أحيانا في بعض المجالس يحصل اشتباك بالأيدي ويحصل اقتتال ويحصل شدة وعنف ولو عملوا بالسنة وقاموا من أول الأمر إلى أن تهدأ الأمور وكل يفكر بهدوء وينظر في الأمر فإن العواقب تكون أفضل والمآلات تكون أخير مما لو أنهم استمروا في مثل تلك المجالس فقال عليه الصلاة والسلام قوموا عني ولا ينبغي عند نبي تنازع ولا ينبغي عند نبي تنازع نعم ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت فقال أتكذب بالكتاب ثم ختم رحمه الله تعالى هذا هذه الترجمة بهذا الأثر عن ابن مسعود أنه قرأ سورة يوسف وجاء في, في صحيح مسلم والأثر في صحيح مسلم أنه ذهب أو كان في حمص كان في حمص رضي الله عنه وأرضاه وكان في مجلس فطلب منه الحاضرون أن يقرأ عليه. أن يقرأ عليهم فقرأ سورة يوسف قرأ سورة يوسف عليه السلام فقال رجل ما هكذا أنزلت قال رجل ما هكذا أنزلت فقال رضي الله عنه وأرضاه أتكذب بالكتاب لأن ابن مسعود يقرأ بالمنزل الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وأخذه بالتلقي من النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذلك الرجل ما هكذا انزل. قال ذلك الرجل ما هكذا أنزل من يكون ذلك الرجل الذي قال هذه الكلمة من يكون في الخبر نفسه في صحيح مسلم فقرب مننا مسعودة وكان قريبا منه فسمى من فيه رائحة الخمر شمى من الرجل رائحة الخمر فقال تشرب الخمر وتكذب بكتاب الله لا أتركك حتى أقيم عليك الحد وأقام عليه الحد رضي الله عنه وأرضه هذا نستفيد منه أن كلمة ما هكذا أنزل ليس هكذا كتاب الله ليس هذا معنى القرآن قد يقول حتى المخمور قد يقوله حتى المخمور قد يقول شخص لا صلة لا أصلا بالقرآن ولا عناية لا بالقرآن شخص مغالق شخص مثلا مثير للشبهات شخص يريد أن يشكك الناس مثلا في عقائدهم الناس لا يزالون يبلون بمثل هؤلاء إما برجل مخمور أو رجل فاسق أو رجل فاجر ويتجرى على كتاب الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الجرأة انظروا الآن صحابي يقرأ القرآن قراءة سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام والحضور يستمعون خاشعين منصطين لهذه القراءة ثم يقفز هذا الرجل ويقول ما هكذا أنزل يقفز هذا الرجل ويقول ما هكذا أنزل وهو مخمور يكون ما هكذا أنزل فلا يزال الناس يبتلون في مجالسهم بمثل هذه الأحوال فالواجب الحذر الشديد الحذر الشديد من مثل هذه الأمور وأن يكون اجتماع على كتاب الله واتلاف على كتاب الله وعناية دقيقة بكتاب الله وأيضا يعتنى بالمراجع الصحيحة في التلقي والأخذ في قراءة القرآن وفي فهم معاني القرآن ما كل أحد يصلح لذلك إنما يرجع في الأمور لأهلها يرجع للأمور لأهلها المختصين المعتنين المهتمين بهذا الأمر مما يحقق حسم ما قد يقع من اختلافات أما أن يكون كل يتكلم وكل يبدي رأيه فيكون بينهم الكتاب وتنشب الخصومات والعدوات والبغضاء ولم يكن له هذا أنزل كتاب الله تبارك وتعالى نسأل الله الكريم بأسماء الحسن وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلاه الذي وسع كل شيء رحمة وعلمة أن يجمعنا جميعا على الحق والهدى وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام وأن يرزقنا البصيرة بكتابه سبحانه وتعالى وأن يجعلنا مؤتلفين في الكتاب ولسنا مختلفين فيه وأن يصلح لنا شأننا كله اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم زينا جميعا بزينة الإيمان واجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين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 اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وانت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الغفار التواب الرحيم أن تغفر لنا وأن تتوب علينا أجمعين وأن تجعلنا يا ربنا من عتقائك من النار في هذا الشهر العظيم اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وذرياتنا وأزواجنا من النار يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا ممن غفر الدنوبهم واعتقت رقابهم من النار وممن رفع درجاتهم عندك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكران اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغناء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 اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدنا أجمعين لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألامكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين آمين